بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور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 ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يقول ولا يقول الذين في قلوبهم ما والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقط قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائض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 بل يريد كل مرء منهم أن يقتى صحفا منشرة كلا بل لا يقافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله